وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يُنْفِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا ع امِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَأَرُونَ لا تجعلوا اليوم انكم مننا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنقضون مستكبرين به سامرا تهجرون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 وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ